أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون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 يحسبون كل صيحة عليهمهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أن يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وسهم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 Humulla vinaa kulunele, tun fikun alemman, intawasuulille, hateen, fabu, walille, jozeen, inusana, weti, walla, wallekin, elmune, fikinele, jafkohuun. Ja kulunele, ja المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا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 قرب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.